Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Nata Emirajit Emirajit Emirajit Inna ma yakhsha Allaham min ibadihi alulama Ya Rabbi wahamni ni'matin ihsanin këthejë minçi e kijë derhürmet muj tramontana ligeron mullaaten efendi trnava trnava trnava trnava قال الله تعالى في كتابه الكريم ذنب من إذا هوا ما هل ساحبكم وما غوا فما ينطق عن الهوا إنه إلا أبي يوها علمه شديد القوا ذو مرة تستمى ذهر بالفق في الأعلى بالمدن <سؤال> عفت ذلّا فكّان كاذ قوسين أو أبناء فأوحى إلا أبته ما روحى ما كذب القواذ ما رضى أفت معلومه ولا معجرى فلكا ذراه نسلة الأخرى إن سترة المنزهى إن دهى جنة المروحى إن نسل سترة ما يكشى ما زاد البطر وما تمر Në ka dreva min haja do të bëj gjithçka. Sadekollahu azina te ngarëshimë di gjithçka. Thank you.